Gizbil Qahr, Sayyid Ana Sheikh Abdil Qadir Kilani. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sahhan, sahhan, sahan sahwa wa an tajam La yucurun ta la yucurun. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يسرون كاف ها يا عين صاد هاميم عين سينقاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا ربي يا ربي يا ربي ولا لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم